ومن أورادي الأسبوع الشيخ الأكبر قتس سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من هو المحيط الجامع ويا من لا يمنعه من العطاء مانع يا من له الغنى المطلق ولعبده الفقر المحقق، يا غنيا عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه يا من بيده كل شيء وأمره كل شيء الراجع اليه يا من له الوجود المطلق فلا يعلم ما هو الا هو فلا يستدل عليه إلا به يا جوادا فوق الآمال يا معطي النوال قبل السؤال يا من رقفت دونه قدم عقلي كل طالب يا من هو على أمره قادر وغالب. يا من هو لكل شيء واهب وإذا شاء سالب أهم بالسؤال فأجدني عبدا لك على كل حال فتولني مولاي فأنت أولى بي مني كيف أقصدك وأنت وراء القصط أم كيف أطلبك والطلب عين البعدي أضيب أي طلب من هو قريب نحاطر أو يقصد من القصد في هتائه وحائر الطلب لا يوصل إلا إليك والقصد لا يصدق إلا عليك تجليات ظاهرك لا تلحق ولا تدرك ورموز أسرارك لا تنحل ولا تنفك أي عالم الموجود كنها من أجده أم يبلغ الأبد حقيقة من استبده كيف أعرفك وأن الباطن الذي لا تعرف أم كيف لا أعرفك وأن الظاهر الذي في كل شيء تتعرف كيف أوحدك ولا وجود لي في عين الأحده أم كيف لا أوحدك والتوعيد سر الأبودية سبحانك لا إله إلا أنت ما وحدك من أحد إذا أنت كما كنت في سابق الأزل ولاحق الأباد فعلى التحقيق ما وحدك سواك وفي الجملة ما عرفك إلا إياك يا مقصودي يا معبودي ما فاتني شيء إذا أنا وجدتك فلا جهلت شيئا إذا أنا علمتك ولا فقدت شيئا إذا أنا شهدتك فنعي فيك وبقائي بك ومشهودي أنت لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك نورا والهدى والأدب في الاقتداء وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل قاطع يقطعني عنك لا إله إلا أنت يا عليم علمني من علمك يا حكيم أيدني بعكمتك يا سميع أسمعني منك يا بصير بصرني في آلائك يا خبير فهمني عنك يا حي أحيني بذكرك، يا مريد خلص إرادتي بمنتك وقدرتك وعظمتك، إنك على كل شيء قدير، يا من قدر على كل شيء بإحاضته وعظمته، يا من أبرز نور كل شيء موجود، ظلمة عدمه، يا من صور أشخاص الأفلاك بما أودع من علمه في قلمه يا من صرف أحكامه بأسرار حكمه، ألا ديك استعاثه بعيد بقريب وأطلبك طلب محيب؟ وأطلبك أناديك استغافة بعيد بقريب وأطلبك طلب محب لحبيب وأسألك سؤال مذضر لمجيد سبحانك تَنَزَّهْتَ عن سِمَاتِ الْحُدُوثِ وَصِفَاتِ النَّقْصِ سُبْحَانَكَ عَاجِزَتْ كُلُّ تَالِبٍ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْكَ إِلَّا بِكَ سُبْحَانَكَ لَا يَعْلَمُ مَنْ أَنْتَ سِوَاكَ سُبْحَانَكَ مَا أَقْرَبَ كَمَا تَرَفَّعَ أُولَاكَ سبحانك لا إله إلا أنت تنزهت عن المفيل لا إله إلا أنت تعاليت عن النظير لا إله إلا أنت أستغنيت عن المزيل والمشير لا إله إلا أنت يا أحد يا صمد لا إله إلا أنت بك الوجود ولك السجود وأنت الرب المعبود إلهي كيف أصد عن بابك بخيمة منك وقد وردته على ثقة بك وكيف تؤهسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك وهاؤنا مقبل عليك تجي إليك يا عزيز بعيد بيني وبين أعدائي كما بعد بين المشرق والمغرب وأخطف أبصارهم وزلزل أقدامهم وادفع عني شرهم وطرهم لنور قدسك وجلال مجدك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا عيو يا قيوم يا كاشف أسرار المعارف والعلوم إنك المحب المحبوب والطالب المطلوب يا مقلب القلوب ويا كاشف الكروب وأنت علام الغيوب وغفار الذنوب وستار العيوب يا من لم يزل غفارا يا من لم يزل ستارا أنت ربي ورب كل شيء يا غفار يا ستار يا حفيظ يا باق يا دافع يا محسن يا عطوف يا روف يا لطيف يا عزيز يا سلام إلهي أنت القائم بذاتك والمحيط بصفاتك والمتجلي بأسمائك والظاهر بأفعالك والباطن بما لا يعلمه إلا أنت توحدت بالكبرياء في جلالك فأنت الواحد الأوحد وتفردت بالبقاء في الأزل والأبد أنت أنت الله المفرد بالوحدانية في إياك لا معك غيرك ولا فيك سواك إلهي أنت لا تنفعك الطاعة ولا تضرك المعاصي وبيد قاهر سلطانك ملكوت القلوب والنواصي وإليك يرجع الأمر كله فلا نسبة للطائع والعاصي إلهي أنت لا يشغلك شر أنشاد إلهي أنت لا يحصرك الوجوب ولا يحدك الإمكان إلهي أنت لا يحجبك الإبهام ولا يوضحك البيان إلهي أنت لا يرجعك التليل ولا يحققك البرهان إلهي أنت الأول والأبد في حقك سيان يا بل... عنت له الوجوه وخطعت له الرقاب يا رب الأرباب يا نور الأنوار يا مفيض الكل من فيضه المدراج يا قدس يا صمد يا حفيظ يا لطيف يا رب العالمين ومن يعتصم من الله فقد عدي إلى صراط مستقيم إلهي انت المحيط بغيب كل شاهد والمستولي على باطل كل ظاهر أسألك بوجهك الذي علت له الوجوه به وبنورك الذي شخصت إليه له صار أن تهديني إلى صراطك الخاص هداية تصريف بها وجهي عن سواك يا من هو السيد المطلق وأنا العبد المقيد يا من لا إله إلا هو إلهي شارك قهر الأعداء وقمع الجبابرة أسألك مدد من عزتك يمنعني من كل من أرادني بسوء إلهي أنت القائم على كل نفس والقيوم على كل ما نوحس قدرت فقهرت وعلمت فقدرت فلك القدرة والقهر وبيدك الخلق والأمر إلهي وسع كل معلوم وأحاطت خيرتك في باطن كل مفهوم وتقدست في علاك كل مذم وتسامت إليك الهمم وصعد إليك الكلم أنت المتعالي في سموك وأقربا وعارجنا إليك التنزل والمتعزز في علوك فأشرف أخلاقنا إليك التذلل ظهرت في كل باطن وظاهر ودمت بعد كل أول وآخر سبحانك لا إله إلا أنت سجدت لعظمتك الجباه وتنعمت بذكرك الشفاه أنت ربي كل شيء ومربيه رحمت التواب فرفعت الدرجات وقربك روح الأرواح وريحان الأفراح فعنوان الفلاح فراحة كل مرتاح تباركت رب الأرباب وضعتق الرقاب وكاشف العناب وسعت كل شيء رحمة وعماب وغفرت الذنوب عنانا وحماب وعلمت الغفور الرحيم العليم العليم العلي العظيم إلهي أنت الشديد البطش العظيم القهري العليم الأخري المتعالي عن الأغطادي والأنداد المنزه عن والصاحبة والأولاد شأنك قهر الأعداء وقمع الجبارين تمكر بمن تشاء وأنت ماكرين، الماكرين إله اسمك سيد الأسماء وبيدك ملكوت الأرض والسماء إنك القائم بكل شيء وعلى كل شيء فبتلك الغنات وافتقر إلى فيضك الأقدس كل من سوى كيها من بيده ملكوت كل شيء إنك أنت أنت أنت قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون ألف لام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيدي سلاب عليك أنت سندي وعالم أمري سواء عندك سري وجهري تسمع نداءي وتجيب دعائي محوت بنورك ظلمتي وأحييت بروحك ميتتي فأنت ربي وبيدك سمعي وبصري وقلبي ملكت جمعي وشرفت وضيعي وأعليت قدري ورفعت فكري تباركت نور الأنوار وكاشف الأسرار وواهب الأعبار ومسبلس أستار تنزهت في سمو جلالك عن سمات المحتفات وعلت رتبة كمالك أن تدرك الميل إليها بالشاوات والنقائص والآفات ونارت بشهود ذاتك الأرضون والسماوات لك المجد الأرفع والجناب الأوسع والعز الأمنع سبوح القدس رب الملائكة وروق ملكي أناديك وبناديك مناجة عبد كسير يعلم أنك تسمع ويضمع أنك تجيب واقف ببابك وقوف مضطر لا يجد من دونك وكيلا أسألك اللهم باسمك الذي أفضت به الخيرات وأنزلت به البركات ومنحت به أهل الشكر الزيادات وأخرجت به ظلمات أن تفيض علي من ملابس أنوارك ما تعد به عني يبصار الأعادي حاسرة وأيديهم قاصرة واجعل حظي منك إشراقا يجله لكل أمر خفي ويكشف لي أن كل سر علي يا نور النور يا كاشف كل مستور إليك ترجع الأمور وبك تدفع الشرور يا ربي يا ربي يا ربي يا رحيم يا غفور إلهي أنت مسبب الأسباب ومرتبها ومصرف القلوب ومقلبها وأنت مبدع كل شيء وبارئه لك الحمد يا بادئ على كل بدايه. ولك الشكر يا باقي على كل نهاية أنت الباعث على كل خير باسط الرزق للعالمين بديع السماوات والأرض إلهي أنت الثابت قبل كل شيء والباقي بعد كل ناطق وصامت لا إله إلا أنت ولا موجوده سواك لك الكبرياء والجبرود والعظمة والملكوت تقهر الجبارين وتبيد الظالمين وتمدد شمل الملاحدين وتضل لقاب المتكبرين أسألك يا غالب كل غالب ويا مدرك كل هارب بردائك بريالك وإزار عرمتك وسرادقات هيبتك وبما وراء ذلك كله مما لا يعلم علمه إلا أنت أن تكسوني هيبة من هيبتك توجل لها القلوب وتخشع لها الأبصار وملكني ناصية كل جبار عليد وشيطان مريد وأبق على ذل العبودية في ذلك كله واصلني من ال. حطائي والزلل وأئذني في القول والعمل أن تبثبت القلوب وكاشف الكروب لا إله إلا أنت أنت وجهي وجهي وإليك المرجع والتناهي تجبر الكسير وتكسر الجبارين وتجبر الخائفين وتخيف الظالمين لك المجد الأرفع والتجلي الأجمع والحجاب الأمنع سبحانك لا إله إلا أنت أنت عسبي ونعم الوكيل اللهم يا خالق المخلوقات ومحي الأمرات وجامع الشتات وجامع الشتات ومفيض الأنوار على الذوات ومفيض ال ماري على الذوات لك الملك الأوسع والجناب الأرفع الأرباب عبيدك والملوك خدمك والأغنياء فقراءك وأنت الغني بذاتك سيد دام بقائك ونفذ في الخلق واللهك وتقدست في علاك وتعاليت في قدسك لا يؤدك حفظك ولا يخفى عليك كشف عين لا تدع من تشاء إليك وتدل بك عليك فلك العمد الدائم والدوام قد قدرت المنازل للسير ورتبة المراتب للنفع والظير وأنبت مناهج الخير فنحن في ذلك كله بك وأنت بلا نحن فأنت الخير المحط والجود الصرف والكمال والمطلق أسألك باسمك الذي أفضت به النور على القلوب والقلوب وما به ظلام الغواصق أن تملأ وجودي نورا من نورك وجودي نورا من نورك الذي هو ما كل ومادة كل نور وغاية كل مطلوب اللهم إني أعوذ بك من قول يوجب حيرة أو يعقب فتنة أو يوهم شبهة منك تتلقى الكلم. وعنك تؤخذ الحكم أنت ممسك السماء ومعلم الأسماء لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي أحلني حماء لطف الله الحمد لله الذي أنزلني جنة رحمة الله الحمد لله الذي اجلسني في مقام محبة الله الحمد لله الذي أذاقني من موائد مدد الله الحمد لله الذي وهبني لطافة الإضافة لاصطفاء الله الحمد لله الذي كساني حلل صدق وجودية الله كل ذلك على ما فررت في جمل الله وضيعت من عقوق الله فذلك الفضل من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله إلهي أنعمت علي بالإيجاد من غير جهاد ولا اجتهاد وجرت مطامعي من كرامك على بلوغ المراد من غير استحقاق لي ولا استعداد فأسألك بواحد الآحاد وشهود الأشهاد سلامة محنة الوداد من محنة البعاد ومحفى ظلمة الإناد منور من شمس الرشاد وفتح أبواب السداد بأيدي مدد إن الله لطيف بالعباد وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وذرياته وأتماعه وأصحابه أجمع